وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي wa وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ظُلُمَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۙ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا miruna بَعْضٍ ۙ أُوْلَئِكَ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أوضر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا